فاصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمل و الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة ولا يسأل حميم حميمة يبصرون ياود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه ياود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى كَلَّا إِنَّهَا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 مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا وخلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا من نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا، حتى يلاقوا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعًا. يوم يخرجون من الأجداف يوم يخرجون من الأجداث سراعة سراعة كأنهم إلى نصبي يفض. شيعت ابصارهم ترهقهم ذله ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعدو